ترى نبغى الجميع تكون ليله تاريخيه في الأمة الاسلاميه بتوبه الجموع كلها نبغى مثل ما عصينا الله على ارضه وتحت سمائه نبغى الليله مفرحه ونفضيه وانتو قدر, أنت قدر. فاد أبو بكر عمر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ترى ينتظرك على الحوض ترى يستناني يستنك على الحوض مو وقت تردد يا شباب، ما وقت تردد يا شباب، دنيا ايام ولقاء الله أبد العابدين، إما في شباب، ويمومي، تردد بمفسق ما تريدك، الله يلقم بنار الجنة فقلوا المعص، ترجعوا لبيوت الله ارضوا الله القبور اللي بغاء عليكم روضة والله وقدر الله اقصد بالله، مبغيك لم اسعد خلق الله فاك اخوين انما المؤمنون اخوه لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخ المسلم ما يحبه المسلم كل جبل سليم في ضياع في ضلال في جرف عز الله أسعد الله عادل الله والله يبارك في دعائك ما أظلم منك شيء بق سعيد wat erger dan je de die het kussen is. Wat de de de